واشتعل الرَّأْسُ شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكاية امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام من اسمه يحيى انا نبشرك بغلام من اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي يهين ولنجعله آية للناس ورحمه ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فعملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاب إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحذني قد جعل ربك تحتك سريا وبذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي, فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي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 فأشارت إلي قالوا كيف نكلم من كان في صبيا قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت واوصاني بالصلاة والذكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه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 يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني, فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان بالرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك واهدرني مريا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي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 وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وَوَهَبْنَا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إِنَّهُ كان مخلصا وكان رَسُولًا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أقام هارول نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والذكاة وكان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 ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمنت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 ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا والدها كان على ربك حسما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين الظَّالِمِينَ فِيهَا الظالمين فيها جثيا عَلَيْهِمْ تتلى عليهم قَالَ بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كبروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مزا حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأرض أكدندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقلات الصالحات خير عند ربك ثرابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا فالطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا فنكفر ما يقول ونمذ له من العذاب مزا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عذا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أبدا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم يَوْمَ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من استخد عند الرحمن أهدا وقالوا اتخد الرحمن ولدا